فكانت هباء منبثاء وكنتم أزواجا ثلاثا فأصحاب الميمنة ما أصحاب الميمنة وأصحاب المشأمة ما أصحاب المشأمة والسابقون السابقون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 في سموم وحميم وظل من يحموم لا بارد ولا كريم إنهم كانوا قبل ذلك مترفين وكانوا يسرون على الحنف العظيم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 فَلَوْ لَا إِذَا بَلَغَتِ الْحُلْقَانِ فَلَوْ لَا إِذَا بَلَغَتِ الْحُلْقَانِ وَأَتُمْحِينَ إِذِ أقرب وَنَحْنُ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 فأما إذا كان من المقربين فروحو ريحان فروحو ريحان فروحو ريح وجنّة نعيم وأما إذا كان من أصحاب اليمين. فسلام لك من أصحاب اليمين وأما إن كان من المكذبين جحيم إن هذا نهو حق اليقين فسبح باسم ربك العظيم